من خلف قبان الألم من خلف قبان الألم والحزن في صدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قطبان الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد ينزح في القيام من خلف قطبان الناس هنا باعوا كل شيء إلا دينا تقلوا عن كل شيء إلا شرفهم وعزتهم رفعوا ربوسهم ولم يذلوا لأهد إلا بين يدي رب العالمين أحدهم هدم بيتهم قطل عطان أسرة زوجة من خلف قطبان الألم والحزن في صدر يهتدم والليل أسدن ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قطبان الألم والحزن في صدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم ألف سكون وصمته صمت وأنين قلب مظضر طافت به الذكرى فما سوى الدمع سجم ناجاه صمت الليل يا ليها مصورا قد كن ما بالهن قطع الزئير فلم تناجيه القمم ما بالها ارتقمت كاونثنا السيد العالم ما بالها ابتسمت سعاده عينيك ايات سقم ما بالها ارتسمت هي كاونثنا السيد العالم ما بالها ابتسمت سعاده قد كنت سيفا مصلة مصمارا لحد هو يدوسا قد كنت شهما غاضبا أنف المذلة في النعم لا نقري مجاهدا ليلا سحم سناها بل ولعت اد فان لك الاغى وكم غن قل لي ببك من الذي ارجاك كثير بحر ان قم او انت من تقف الدنى حقدا عليه ويبتسم قل لي بربك من الذي أردىك في بحر النقم أوأنت من تقف الدن حقدا عليه ويبتسم فأجامه صوت الأذين وحشر جات لغة الكلمة هذا هو الليث المكب في سرادي برخلم الذي عاف المناب لأجر ثكلا لم, لم تنم هذا الذي ألقى عصاد ترحاد رهنا هذا الذي يفتل جهاد هذا هو روح, روح ودم, ودم والآن وأسفي عليه غريق بحر ملتطم لم ينبري أحد له لو لم ينبري والليل بالكيد لهم هجروا هما سلوا له سيف النجاية ينتقم لكنه رغم القيود ورغم آلاف التهم سيظل ينبض عزة خلف قطبان الألم سيظل ينبط عزة من خلف قطبان الألم